محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يرتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثَل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقوه باذره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع يغضب بهم الكفار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 إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا تربعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول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 الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أثرهم لا يعقلون